بسم الله مرحبا بكم مع قراءة صوتية لكتاب جديد عبر تطبيقكم حدودة كتاب التسجيل الصوتي لمحبكم استطيع هيا نشد الرحال على بركة الله كتابنا اليوم هو كتاب حدودة اليوم عن كتاب عن أشياء تؤلمك لأحمد عبد اللطيف الكتاب عبارة عن رواية تتحدث عن معنى الحياة من فراق وهجر وما بين الحب والحزن وكيفية العيش عيشة صحيحة بتجاوز كل ما هو صعب خطاب المؤلف فيه للأنثى يقول في كتابي في مقدمة الكتاب عندما يقع هذا الكتاب بين راحتي كفتيك الجميلتين أكون وقتها ناظرا إلى السماء أبتهل وأتضرع وأناجي ربي أن أكون عندك من المقبولين وأن تكوني أنت أول من يحظى به حتى وإن كنت آخرهن حصولا عليه فأنت الأولى كمطلع قصيدة وإن تأخرت وأنت الأخيرة لا شك ولكن كمسك الختام فمن أجلك كتبته ومن أجلك نسجت كلماته وغز وغزلتها وغازلتها حتى ترقت لحبر لحبر قلمي كي ينزف بين يديك الآن حبا وحرفًا من العبارات والمقتطفة الجميلة قال مخاطبا إياها سأسميك مأوى وأناديك طبيبتي وأذك وأذكرك كما يذكر الخير وسأقول لك في كل مرة أحادثك فيها ما جبرني أحد في العالمين سواك يقول أيضا أبقى هنا دوما وهنا ابقي هنا دوما وهنا تعني روحي ابقي بردا لقلبي وسلاما لروحي ونورا محل عيني ونظري يقول كذلك افهمني ثم أحبني أما العكس فأمر شاق للغاية لماذا هي؟ لا أعرف ولكنها تساهم مساهمة فعالة في شفائي أستطيع أن أصف قلبي بشكل دقيق عندما أن غمس في الحديث معها إنه يضيء إنه يضيء أن تحبني يعني أنك تفهمني وتصبر وتتصبر على طباعي وتقلبات مزاجاتي واحتياجاتي تفهم مقصدي من صمتي بلا شرح وغضبي بلا ذم وإرضائي بلا شكر أن تعي قدري بالفعل وتفعل ما يجعلني أفهم عندك قدري أن أشعر أنني قطعة قطعة منك لا غنى لي عنها أبدا لا أعرف ولكنها تربك مشاعرك من الوهلة الأولى تتجلى في حضورها وكأنك آمن لو نظرت إلى البقع المظلمة بروحك بحب ورضا فثم إنسان يصنعه الله على عينيها من جديد لماذا هي فتاة على هيئة جبر أقل ما يقال؟ أن فيها أن لديها مقدرة رهيبة على امتصاص الحزن القابع بقلبك ليس ذلك فحسب بل تقوم بتحويله إلى فرح خام فيها من جمال الروح ما يجعل أعمدة الإنارة في الطرقات تتلألأ أنت بحاجة لمن لا تهون عليه دموعك أو وجعك أو خصامك يحب وجودك ويعشق روحك ويعرف كيف يتأقلم مع كل ظروفك يؤمن جيدا أنك لا تستحقين إلا الخير خلقت لتسعدي فلا تخالفي فطرة الله فيك سيزورك الربيع حتما فليس من المنطق أبدا أن يتعاقب فيك صيف بحرارته القاسية وشتاء ببرودته القاسية وخريف يتساقط أوراقه الجافة ثم ينساك الربيع أو يهمل زرعك وورودك يقينا بالله سينبت لك بين صخور وجعك الجافة العاصية زهورا تشبهك وسيرويها الحب بقطرات الفرح والذي تولى إخراجها سيتولى سقياها بماء طهور الذي سال من عينيك مرارا وتكرارا سلام عليك بما صبرت فوق قدرتك وبما تحملت فوق طاقتك وبما خذلت قدر طيبتك وبما تألمت قدر عفويتك وبما بكيت قدر لياليك الموحشة وأيامك الثقال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار يا من إليها أن إلى التي لن تقرأ خواطري لو أنك هنا ما بحت لأحد غيرك بما بحت ولكنك آثرت الفراق والبعد فكل من يقرأ دونك أنا له مدان أنه ظل معي وبجواري وكأنه يعرفني من زمن بعيد ولعل حرفا يقع على حرف فتخرج دعوة عن حب بالجبر وفي الغرباء تبتل وإجابة وحدهن اللواتي عبرن الوجع يعرفن كيف يتحكمن في مشاعرهن يخفين منها ما أردنا متى أردن والعكس لا تسمحي لأحد أن ينتقد كلامك ولا أسلوبك ولا مشاعرك ولا شخصيتك بلا وجه حق فلا أحد من البشر كامل ولكل شخص على وجه الأرض طريقته وشخصيته وأسلوبه الذي يميزه يقول كذلك أمت شعور الدهشة بداخلك كل شيء في هذه الأيام وارد حدوثه. لا تنبهري بأحد بطريقة مبالغ فيها حيث تضعينه بمكانة أكبر مما يستحق المنتصف المميت أو ما يسمونه المرحلة السخيفة من أسوأ المراحل التي تعتري شخصا ما حيث يبقى حائرا بين أمرين لا يملك الحسم بينهما وغالبا ما تكون بين أن تستمر في أمر ما متخل متحليا بمزيد من الصبر متخليا عن شيء من الكرامة متمسكا بالحبال الواهية الزائلة أو أن, أن تترك وتفارق وتتخلى مع فقد الكثير من الأمور التي يصعب عليك نزعها من روحك وقلبك بقي الذكريات العالقة بوجدانك أما أنا الأوان للتخلص منها أما أنا الأوان لتفريغ العقل مما تسبب في ذهوله وغيابه تلك الذكريات التي لم تعد صالحة للاستخدام أصبح وجودها غير مرغوب فيه تلك التي تسببت في حزنك وألم وآلمك ودموعك تلك التي جلبت لقلبك الخيبات والحسرات تلك التي خذل لك أصحابها ورحلوا أما آن الأوان للتخلص من كل للتخلص من كل ذلك قراءة ممتعة للكتاب لا تنسوا تحميل الكتاب والملخصات الصوتية والنص والمرئية بالأزرار الموجودة بالأسفل في أمان الله.